يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يَبِيتُونَ مَا لَا يَضَأُّ مِنَ الْقَوْمِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا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 وَمَيْ ككِ بِقَافِي أَةًن أَو إِتمَُمَّ يَوْمِ بهِبَرِيأَ فَقَدِ احتتَمَ لَ بُتَانَ وَإِثمَم مُبينَ وَلَلَ فَغُلّ اللهَّ عَلَبكَ رَحمَةُ غُول أَما